افَلاَ غَرِيبٌ عَنْكُمْ الذِّكْرُ رَسُلاً أَنكُنتُم قَوْماً مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فأهلكنا أشد منهم بقشواً ومضاه مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهم العزيز العليم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 أم استخذ من ما يخلق بناته وأصفاق بالبنيء وإذا بوشّر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلًا ظل وجهه مسود وهو كظيم أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ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 ما تعبدون إلا الذي فطرني فإنهم سيهذون وجعلها كلمة باقية في عقبيه لعلهم يرجعون.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 وقالوا له لا ننزل هذا القرآن على ورلد من القريتين عظيم أهٌم يقسمون رحمة ربي نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض ذ وجات اللي يتخذ بعضهم بعض سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون ولو لا أي يكون الناس أممًا واحدة لجعلنا لمن يذكر بالرحمن لبيوتهم سقفا لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكعون وذخرفا وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَحْشُرْ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ قِن يُضْلِلْهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ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 كُم فِي عَذَابٍ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَن تَسْمَعَ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِيَ الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنْ مَا نَذَهَبَنَّ بِكَ فإنا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ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 فَلَوْلاَ أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ اسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا أَسَفُوا لَنَا فَقُمنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقناهم أَجْمَعينَ جَعَلناهم سَلَفاً وَمَثَلاً لِلآخِرينَ وَلَمَّا قُرِئَ بِالْمَوْتِ مَثَلاً إِذَا قَوْمٌ كَمِنْهُ يَصُدُّون وَقَالُوا أَئِلهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل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 ولا يصدنكم الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيْنَةِ قَالَ قَدْ جَئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُفْهِينَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي سَاقْتَلُونَ فِيهِ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 هل ينظرون إلا الساعة تأتيه بعثته وهم لا يشعرون؟ الأخ الاو يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المستقيم.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 لَكُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَنْ تُفَسَّوَعَ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهَا مُبْلِسُونَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ ظَالِمِينَ وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقُضِ عَلَيْنَا رَبُّكُمْ قَالَ إِنَّكُم مَا كِثُوْل لَقَدْ جَعَنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُنَّ أَمْ أَبْرَمُ أَمْ رَافِعٍ فَإِنَّا